نقول ما يمكن الله عز وجل يثبت لهم إسلام وهم, وهم من أهل النفاق نعم بل مسلمون بما معهم من طاعة الله ورسوله وليس بمؤمنين وإن كان معهم جزء إيمان بلا شك وهو الذي أخرجهم عن الكفر قال الإيمان وعلى الله الجزء اللي معهم من الإيمان معهم جزء إيمان إيش هو لكن ده مثل ما قلنا يعني إنسان قد تكون في بعض شعب الإيمان لكن لا يستحق لهذه الشعب أطلاق سبيش من الإيمان عليه واضح؟ نعم كذلك الكفر يقع في بعض الشعب الكفر لكن ما تكفي هذه الشعب لإطلاق اسم الكفر عليه عليه، واضح؟ نعم قال الإمام أحمد من أتى هذه الأربعة أو مثلهن أو مثل فوقهن هن. يريد الزنا نعم. يريد الزنا والسرقة وشرب الخمر والانتهاب فهو مسلم ولا, ولا أسميه مؤمنا ومن أتى دون ذلك يريد دون الكبائر سميته مؤمنا ناقص الإيمان نعم. فقد دل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق فدل على أنه يجتمع في الرجل نفاق وإسلام نعم. فالمعاصي, كلها فالمعاصي كلها شعب من شعب الكفر كما أن الطاعات شعب من شعب الإيمان فالعبد تقوم به شعبة وأكثر من شعب شعب الايمان واكثر من شعب من, من شعب الايمان فلعبد تقوم به شعبة واكثر من شعب الايمان وقد يسمى بتلك الشعب مؤمنا وقد لا يسمى كما أنه قد يسمى بشعبة من شعب الكفر كافرا وقد لا يطلق عليه نعم هذا على وجه الإجمال والإطلاق في قواعد الدين ومذهب أهل الحق في إطلاق اسم الإيمان والإسلام والكفر والنفاق على الناس أما مسألة الحكم بغير ما أنزل الله كما هو واقع في حياة المسلمين اليوم فإنه على خلاف ما عهده السلف وأهل العلم قديما فالمجتمع الإسلامي ما زال منذ قيامه في عهد النبوة يتحاكم إلى شريعة الله تعالى وكلهم يستضل بأمر الله تعالى وحكمه وشرعه وعدالته وظل كذلك في عهد الخلافة الراشدة وفي دولة بني أمية وبني العباس نعم كان كذلك على ما فيه من ثغرات ومخالفات تقل أحيانا وتزيد تارة أخرى كم باقي للأدان؟ الآن؟ نفسنا توقف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 نعم كان كذلك على ما فيه من ثغرات ومخالفات تقل أحيانا وتزيد ثارة أخرى وكلام أهل العلم الذي مضى شيء منه يحمل على ما كان. عندكم العلم؟ لا ما عندنا. نعم. وكلام أهل العلم الذي مظا شيء منه يحمل على ما كان معهودا ومعمولا به أي أنه كفر دون كفر عمل عمل عمل كفر في العمل دون اعتقاد. ما في عمل هذه مشطوبة. هاه؟ أي أنه كفر دون كفر, نعم. كفر، أي أنه كفر دون كفر كفر في العمل كفر دون الاعتقاد. كفر في العمل دون الاعتقاد. نعم. قطعا هذا على أساس إيش ما كان يعني واقعا في إيش في حال الأمة أنا هذا الكلام قطعا الذي قيل يعني الحكم على الشيء كما يقول فرع عن إيش عن تصوره فالواقع الذي كان عندهم فهذه هذه الأحكام التي أطلقوها ويعني ذكرواها والقواعد التي ذك على ما كان إيش سائدا ويعني منتشرا في إيش في أيامين أما قطعا مثل واقعنا اليوم هذا ما كان حتى ننزل يعني هذه الكلمات على واقع الناس اليوم أقول قطعا إذا اختلف الواقع واختلف الحال واختلف الأمر يختلف أيضا إيش الحكم نعم فالحكام الذين كانت تحملهم الأهواء والشهوات على الحكم بغير ما أنزل الله ومخالفة شرع الله وحكمه فإنهم كانوا يعتقدون أن حكم الله تعالى وحكم رسوله هو الحق وكانوا يعترفون بأنهم مخطئون ومجانبون للحق والهدى ويعلمون أنهم إنما يتبعون الأهواء والمنافع والمصالح والأغراض الدنيوية في تلك المخالفات ثم إنهم كانوا يطبقون شرع الله تعالى على وجه العموم في الأحكام بين العباد واضح الكلام؟ يعني في المسألة التي كانوا يخالفون فيها حكم الله عز وجل وحكم رسوله كانوا يعتقدون إيش؟ يعتقدون أنهم إيش مخالفون ويعرفون أن حكم الله عزوجل خلاف إيش ما حكموا خلاف ما حكموا به نعم ويعتقدون أنهم على المعصي وأنهم مجانبون للحق ولكن يعني غلبتهم أو تغلبهم إيش الأهواء أو المصالح أو المناصب أو غيرها نعم. ثم إنهم كانوا يطبقون شرع الله تعالى على وجه الأرض. نعم وكذلك يعني في غير هذه المسائل التي جانبوا فيها الحق أو حكموا فيها بغير حكم الله عز وجل قطعا كانوا الأصل في يعني أحكامهم أنها كانت تحكم في شرع في شرع الله سبحانه وتعالى وأحكام توافق وأحكام الله سبحانه وتعالى. نعم. وهذه المخالفات قد سماها الله تعالى كفرة. أي مخالفات؟ الصغيرة. هذه على هذا الوصف على. على هذا الوصف نعم لذا فهي وإن لم يخرج وإن لم يخرج بها صاحبها عن الإسلام والإيمان خروجا كليا فإنها ولا شك من أكبر الكبائر وأعظم المعاصي ذلك لأن الله تعالى قد سماها في كتابه كفرا وما سماه المولى بالكفر أو وصفه بذلك فإنه أعظم مما لم يسمه أو يصفه بذلك نعم واضح وأما ما هو حاصل اليوم في حياة المسلمين، وهو تنحية وإقصاء وإقصاء وهو تنحية وإقصاء وشريعة الله عن الحكم وعن حياة عامة أهل الإسلام فضلا عن غيرهم. نعم، يعني ما يعني مسكوا حكم الله سبحانه وتعالى قالوا أنت خليكن على الرغ، ها؟ أبعدوه وأقصوه عن حياة المسلمين في جميع شؤونهم، ها؟ نعم. هذا قطعا يختلف عما كان في ذلك العهد أنهم يحكمون بشرع الله عز وجل بين العباد إلا في بعض المسائل التي تغلبهم فيها الأهواء والشهوات والمصالح نعم وما يفعله بعضهم من وصفه بالرجعية وعدم الصلاحية ومواكبة تقدمهم وتطورهم الأمر الذي حدا بهم إلى استبدال شريعة الله تعالى بكليته وإحلال القوانين الوضعية الإلحادية الكافرة محلها ليتسنى لهم معايشة الواقع والعصر والحضارة ومواكبة التقدم والرقي إلى غير ذلك مما هو لسان مقالهم أو حالهم طبعا كثير منهم يتبجح ويقوله بلسان القول والأكثر لا يقرون يعني بلسان مقالهم ولكن حالهم يشهد لذلك الأصل قطعا هو الإقصاء إبعاد حكم الله عز وجل وإبعاد حكم النبي صلى الله عليه وسلم وإحلال يعني أحكام كافرة وهم كلهم يقررون أنها إم أحكام يعني ترجع إلى القانون الفرنسي أو القانون الإنجليزي أو الأمريكي أو غيره وأن المهم أنها كلها أحكام بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى وقوانين بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى وتخالف أحكام الله عز وجل وتخالف أحكام رسوله صلى الله عليه وسلم وقطعا يعني معظمهم ما نقول الكل معظمهم يرى أن يعني في تحكيم الإسلام أو في تحكيم كتاب الله وسنة رجعية ويعني تخلف وعدم يعني إن أردنا أن نواكب العصر ونواكب الحضارة ونواكب الأمم المتقدمة ينبغي أن نحكم بإيش بإحكامهم نعم أقول إن مثل هذا ردة وكفر لا يقف عند حد العمل عند من كان له بصيرة في دين الله تعالى نعم. يعني الإقصاء كيف الإقصاء يعني لا أنا ما أريد فقط الإقصاء نجمع هذه الأمور كلها يعني اجتماع الإقصاء واعتقاد الرجعية في أحكام الله عز وجل وفي أحكام النبي صلى الله عليه وسلم أه؟ أو مثلا الاعتقاد أن في هذه الأحكام الوضعية يعني مواكبة للتقدم وأصلح للناس في أمور دينهم وفي أمور معاشهم وفي أمور أيضا يعني دنياهم وأنها يعني أحرى للتقدم وللرقي وللحضارة وما إلى ذلك هذه كلها أن اجتمعت وهي قطعا مجتمعه لا شك أنها مجتمعه إما يعني في لسان مقالهم وإما في لسان إيش حالهم فاجتماع هذه الأمور يعني لا شك أنها تفوق مجرد إيش العمل مجرد مجر لأنه قد العمل هو الإقصاء أبعد شرع الله عز وجل ها إيش السبب يعني لو سؤل لو سؤل من أبعد شرع الله عز وجل وأقصى شرع الله إذا سؤل إيش يقول يعني لما أبعدت شرع الله سبحانه وتعالى يقول والله مصلحة أو مثلا هوى أنت أبعدت حكم الله عز وجل ما هو على نفسك فقط حتى بين العباد حتى بين بين العباد وبين الخلق جميعا أبعدت حكم الله سبحانه وتعالى لو جاك واحد مثلا قالك أنا طبق فيني حكم الله عز وجل أنت تقول لا نحن ما نطبق فيك نحن نطبق فيك حكم الحكم الذي عندنا في القانون ما أكثر الدول الإسلامية إلى عهد قريب جدا ما في عندهم كليات او جامعات يدرسون فيها علوم الشريعة على انها احكام او للقضاء او للتطبيق والتقاضي والتحاكم بين العباد أبداً. عندهم كليات يسمونها كليات ايش الحقوق ما يسمونها الشريعة لانهم قطعا ما يدرسون فيها علوم ايش الشريعة وإن درسوا علوم الشريعة لا يدرسونها على انها للتقاضي والتحاكم بين العباد وانما عندهم كليات ايش تسمى كليات الحقوق, الحقوق يدرسون فيها القوانين الوضعية وكيف تطبق وكيف نطبقها وكيف نرقى فيها وكيف نعمل فيها ما عندهم أصل يعني يعني ولا عندهم ذرة انتباه أنه لا هذه هذه الشريعة التي أنزلها الله عز وجل إنما هي الابتقاء والتعاكم أبدا لا يرون هذا في حكم الله عز وجل ولا في شرعه سبحانه وتعالى يكتفون بدراسة القوانين الوضعية فكيف نقول يعني عنها أولئك أنه والله عملهم مجرد فعل يعني لا يخالطه استهزاء ولا تفضيل لهذا العشر لما ننسى النقاط العشر اللي في الورقة الأولى إيش قلنا يعني إما يكون أنهم يعني يجعلون غير الله عز وجل بحكمه أفضل من حكم الله عز وجل أو حكم صلى الله عليه وسلم أو مثلا استهزاء أو يعني يبغضون الأحكام التي أنزلها الله سبحانه وتعالى وأنزلها النبي صلى الله عليه وسلم إما بغض وإما استهزاء وإما يرون أنها رجعية غيرها أفضل منها هذه قطعا أقول إن اجتمعت هذه الأمور كلها مع الإقصاء الكلي ما هو إقصاء جزئي أولئك كانوا يحكمون شرع الله عز وجل لكن بعض المسائل يجيني فلان وفلان هذا قريبي وهذا أجنبي عني أنا أعطي الحكم لمن؟ لهذا القريب أو مثلا الحاكم أو ابن الحاكم يخالف ما يطبقون على يسرق ما يقطعون يده يبعدون هذا الحكم عن عن هذا الاب لأنه قطعا يعني مصلحة هذه مسألة وإقصاء حكم الله عز وجل وعدم دراستها وعدم يعني التعرض لها وعدم الشعور أنها يعني وعدم الإحساس أنها أحكام وأنها للتقاضي هذا قطعا أقول أمر يعني يزيد عن مجرد إيش عن مجرد العمل الذي قلناه أن كلامنا بالأمس كله كان تفريق بين العمل وبين ويش وبين الاعتقاد وأن من الأعمال يعني هناك بعض الأعمال قد يطلق عليها الوصف يعني عمل ولكن هذا العمل يكفي أن يعني يقضي على كل العمل إن كان من أعمال الكفر يكفي أن يقضي على كل ما كان في القلب من إيمان وتوحيد وإسلام نعم صحيح أن, صحيح أن النصوص والأقوال المتقدمة تفرق بين العمل والاعتقاد كما هو مقتضى شرع الله تعالى هذا قطعا شرع الله عز وجل التفريق بين القول وبين ايش نعم. وبين الاعتقاد نعم وصحيح ان الناس في دين الله وشرعه بين ظاهر وباطن وان الله هذه تق... المسألة وهذه قطعا تقدمت كلها يعني اقوال اعمال وعقائد هذه قطعا من شعب الايمان ومن شعب ايش ها وقلنا أن أي مسألة من مسائل الاعتقاد تكفي بنفيش بنفي الإيمان أما الأعمال فلا ولكن من الأعمال ما إن وقعت أو وقع يعني وقعت على الرجل أو وقع فيها الرجل يكفي أيضا بإطلاق ذاك الحكم إيش عليه وإن كان عملا وإن كان هذا سواء في شعب الإيمان وسواء أيضا في شعب إيش يعني هذا مثاله مثل الآن مثلا رجل رحت لأنت تقول والله اهتيني هذا المرض بعيني أو بكذا قال لك والله تعالى لن نسوي لك دواء وعطاك دواء ركب ونفع هذا الرجل ما يعرف إلا هذا الأمر ما أو مثلا تقول عندي إسهال قال لك والله الإسهال ينفع فيه مثلا الرطب أو أي أمر من الأمور أكلت ما شاء الله هل هذا هل هذه التجربة تكفي أن يطلق على ذاك الرجل أنه طبيب ها ما يكفي يكفي ولا ما يكفي أو مثلا جيف تسأل إنسان عن مسألة وهو لا يحسن إلا هذه المسألة قرأ في مسألة الوضوء ثم أفتى في الوضوء يعني فتوى طيبة جيدة هل يقال لهذا الرجل أنه عالم وهو لا يعرف غير الوضوء هل يقال ما يقال صحيح ولا لا لكن مثل رجل ما عرفت عن ما عرفت عنه إلا عمل واحد وهو أنه يعني فتح بطن إنسان وطلع القلب وأزال المرض ورجع تحكم على بأنه طبيب ولا ما تحكم. ما رأيت منه إلا هذا الفعل لكن فهناك أفعال تكفي لإطلاق الحكم الكلي على ذاك الرجل كهذا يعني كما هو في, أمور في هذه الأمور كذلك في أمور الإيمان وفي أمور إيش وفي أمور الكفر نعم وصحيح أن الناس في دين الله وشرعه بين ظاهر وباطن وأن الله تعالى يعني أمور تظهر أمور من الدين تظهر على الجوارح يراها الناس وأمور لا تكون إلا في قلوب إيش إلا في قلوب الناس نعم وأن الله تعالى ما جعل للناس التعامل فضلاً عن التحاكم والتنازع إلا على ما هو ظاهر حالهم ليس لنا إلا إيش والله يتولى إيش ها؟ وهذا دين وهذا دين وهذا شرع وهذا من شعب الإيمان وهذا من شعب الإيمان لكن نحن نحكم بإيش بالاعمال الظاهرة أما القلوب والسرائر والبواطن الأصل فيها أنها لمن لله سبحانه وتعالى نعم فل يعني نتعامل مع الناس على حسب إيش ظواهرهم التحاكم أيضاً على حسب إيش على حسب ظواهرهم نعم فالله تعالى لم يجعل لأحد من خلقه محاسبة غيره على ما في الباطن كائنا من كان حتى الأنبياء وحتى الأنبياء والمسلين نعم حتى الأنبياء وحتى يعني أهل النفاق جاءوا أعلنوا الإسلام قبلهم من وهو يعلم قطعا بعلم الله لكن لأنه سبحانه وتعالى ما جعل لأحد من الخلق أن يحكم أو أن ينازع أو أن يقاضي الناس على ما في إيش باطنهم النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن بواطنهم يعني تغمر إيش الكفر والنفاق والشرك الحقيقي ولكن مع هذا هل طبق عليه أحكام المشركين وهل طبق عليهم أحكام الكفار لا إيش السبب؟ ما جعل الله لأحد من خلقه أن يعامل الخلق إلا على ما يظهر من إيش؟ من حالهم وفعلهم أما البواطن فهو حق لله نفرق بين حقوق الله عز وجل وحقوق الخلق الباطن حق لمن؟ لله سبحانه حتى الأنبياء ليس لهم أن يحاكموا الناس أو أن يعاملوا الناس على إيش؟ وأن علموه قطعا هم لا يعلمون إلا بعلم الله عز وجل ولكن لما أعلمهم الرب عز وجل هل يعاملون الناس ويتعاملون معهم على ما علموه من بواطنهم لا. أبدا أبدا تعرفون يعني قصة أسامة وغير أسامة عندما قتلوا من المشركين إيش قال قال هل لا شققت عن إيش مع أنه عنده قراءة كثيرة جدا أنه ما قالها إلا إيش إلا تعوذا من القتل وخافة القتل فقط عنده قراءة لكن لا تحكم بالقراءة أبدا مهما كثرت ومهما كنت يعني واثق أن الباطن هذا هو أصل في الباطن ليس لك ذاك الحكم فإذا كان يعني عدم الحكم بالباطن الله عز وجل ما له للأنبياء والأصفياء من خلقه فلا يكون لأحد من دونهم ممن هم دون الأنبياء أن يحكموا على الناس بيش بما فيه بحسب ما يعني تظهر لنا قراء بحسب والله ما عندنا من عاقل لا أبدا الباطن ليس لك إذن لا تحكم على الناس إلا بإيش إلا بظواهرهم نعم وقد عد سبحانه وتعالى ذلك إن حصل تأليا وتطاولا نعم على حق من حقوق الربوبيا لا شك نعم هذا هذه من حقوق الله عز وجل نعم ومنازعة له سبحانه وتعالى في ذلك الأمر فالخلق إنما يتعاملون ويتحاكمون على ظاهر على ظاهر متابعتهم على ظاهر متابعتهم لما جاءت به الرسل يعني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم تعرفون أن الأعمال كلها ما تقبل إلا عند الله بكم بكم شرط إيش القول الإخلاص والثاني إيش الإخلاص حق من؟ حق الله والمتابعة حق من؟ نحن نتحاكم مع الناس في أي حق؟ حق الرسول اللي هو المتابعة أما نحاكم الناس ونتحاكم مع الناس على ما هو من حق الله فهذا تألين على الله سبحانه وتعالى ليس لك إلا الظهر الذي هو المتابعة لأن قطع المتابعة تكون في إيش؟ في ظاهر الأعمال المتابعة هي الميزان الشرعي لقبول الأعمال بحسب ظواهرها أما الإخلاص هو الميزان الشرعي لإيش؟ للبواطن الميزان الباطني للأعمال وهذا ليس لك وإنما هو لمن؟ للناس. لله سبحانه وتعالى نعم وقد جعل سبحانه ذلك حق المرسلين من خلقه فيها من هو إيش؟ المتابعة. المتابعة المتابعة متابعة الناس لأنبيائهم ورسلهم هذا من حق الأنبياء إيش؟ علينا حق لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن نتابعه في كل ما كان يفعله من أمر الدين والتدين كل أمر من أمور العبادة وأمور الدين والتدين والتقرب إلى الله إن أردنا أن نفعل لا بد فيه أن نتابع من أن نتابع فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حقه علينا فإن فعلنا غير ذلك فقد إش لقد قصرنا في حق من في حق نبينا صلى الله عليه وسلم يشعر وابتدعنا هذا هو الابتداع نعم وقد جعل سبحانه ذلك حق الموسلين من خلقه في أعمالهم وطاعاتهم نعم وأما الإخلاص وصلاح النيات فإنه باطن موخون له وحده لا إله إله نعم أقول مع تقرير الم... الم... المقدمتين المذكورتين إيش, الم... إيش... إيش المقدمة الأولى وإيش المقدمة الثانية ها؟ أه. أيوة فوق شوفوا فوق مكت... يقول صحيح أن النصوص والأقوال المتقدمة تفرق بين العمل وبين إيش وصحيح أن الناس في دين الله وشرعه بين ظاهر وإيش وباطن هذه مقد هذه أمور مسلمة أمور يعني متفق عليها نعم التفريق بين العمل والاعتقاد ها وكذلك إيش الأعمال تنقسم إلى إيش كل عمل يعني هذه الصلاة الآن لها ظاهر ولها إيش ولاها باطل الصدقة لها ظاهر ولها إيش ؟ الظاهر لا بد يكون فيه متابع النبي صلى الله عليه وسلم والباطل لا بد يكون فيه إخلاص لمن هذا حق الرسول وهذا حق الله عز وجل في جميع الأعمال نعم أقول مع تقرير المتق... مع تقرير المت... المت... المقدمتين المذكورتين في حد عنده اعتراض على المقدمة الأولى أو الثانية أمور مسلمة نعم إلا أنما النظر في واقع حال الأمة اليوم وما فعل الحكام بشريعة الله تعالى وأحكامه وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يجد نفسه مضطرا إلى القول بأنه أمر جاوز حد الأعمال والجوانب العملية ولا شك وأنه ليس الذي عناه أهل العلم مما سبق ذكره كيف هذا الكلام؟ هذه النتيجة صحيحة؟ عندنا مقدمة وعندنا مقدمة وعندنا, مقدمة وعندنا إيش؟ نتيجة نتيجة صحيحة ها؟ نعم نعم الآن نحن نقول المقدمة الأولى اللي هو التفريق بين العمل وبين إيش العقائد والمقدمة الثانية قلنا إيش كل عمل كل عمل يعني يعمل في شرع الله في ظاهر وفيش وفي إيش وفي باطل فقطعا نسلم الأولى ونسلم لكن النتيجة أقول هل يعني بناءها على هذه المقدمة وهذه مسلمة عندكم ولا فيها فيها نظر؟ أقول رغم هذه إلا أنه يعني الآن المسألة اللي حنا نريدها إيش الحكم بغير ما أنزل الله أو ترك حكم الله عز وجل وحكم إيش؟ نعم تركنا اقصاءنا إبعادنا لإحكام الله هذا فعل ولا ما هو فعل؟ هو فعل هو, فعل هو لا شك إيش؟ فعل، لكن هل هذا الفعل بهذا الواقع بهذا الوصف بهذا الحال هل هو مجرد فعل أو يعني يقترن معاه أو قد يكون يعني حلنا قلنا قطعا الأفعال إن اقترنا بهالاعتقاد فهذه على طول إيش تحبط والعياذ بالله أو يؤدي إلى الكفر المخرج أو إن كان الفعل إن كان فعلا ولكنه شرط لبقية إيش لبقية الإيمان أو لبقية الأعمال شرّق في قبول بقية الأعمال من دين من دين الله في دين الله سبحانه وتعالى. فنقول يعني هذا الإقصاء أو هذا الفعل الذي هو الترك أخذنا حكم الله عز وجل وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا فعل. لكن نحن نقول إنه هذا يعني على الوصف الذي هو واقع الناس اليوم أمر يفوق ويزيد على مجرد على مجرد الفعل لأنه قطعا هذا الإبعاد. لا بد يكون له سبب لا بد يكون له إيش لأن القائل الذي أبعد هذه الأحكام يقول عن نفسه أنه إيش أنه مسلم ومعنى كلمة مسلم يعني مستسلم لأمر الله ولأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم والإسلام معناها الاستسلام والخضوع والانقياد وكما نعتقد وكما نقول أنه سبحانه وتعالى هو الخالق أيضا هو سبحانه وتعالى هو الذي إيش له له الأمر وله الحكم فيعني كيف يفسر هذا الذي أقصى وأبعد حكم الله عز وجل بالكلية عن حياة الناس جميعاً ما هو في شؤونه الخاصة؟ يعني لو كان في شؤونه هو والله المنصب يحتاج والله أقاربي يحتاجون أني أبعد بعض الأحكام لكن هذا أبعد حكم الله عز وجل عن حياة الخاصة والعامة فأقول هذا قطعاً يدل على إيش؟ وهو يريد بهذا ثم هو إذا جلس في مجلس أثنى على أحكامه وأثنى على القوانين الوضعية ونقول نحن دولة متقدمة نحن نحكم بالديمقراطية نحن حكمنا عدل بين الناس نفتخر أننا نحكم بكل بال... هذا مع إقصاء إيش حكم الله عز وجل هذه القوانين الوضعية يصفها بأنها العدل وأنها يعني الأفضل في الناس وأننا نفوق يعني غيرنا يعني إذا قارنت كل بين مثلا أحكامنا وأحكام الدول المجاورة نحن أولاء ونحن يعني سبقناهم ونحن أفضل منهم ونحن وأرقى منهم ونحن وأفضل منهم هذه أقول كلها قطعا ثم يعني أقول التعمد والتقصد لإبعاد وإقصاء شرع الله عز وجل وإحلال هذه القوانين وهو يعلم أن هذه من صنع البشر وأنها من يعني وضع ما فرنسا ولا بريطانيا ولا غيرها كفار لا شك وليس لهم علاقة في دين الله عز وجل ثم يصر على هذا رغم أيضاً أحياناً تجد مطالبات كثيرة الناس يطالبون يقول يا فلان يا حاكمنا يا من تسلطت علينا أقضي بيننا بحكم الله وبشرع الله يقول لا أبداً نحن ما نحكم إلا بهذا هذا كذا أقول هذه الأمور قطعاً تدل على أن الأمر يدل يعني في شيء في القلب وإن لم يقوله الناس بألسنتهم مع أنهم أحياناً يعبرون قل يعني إذا عاتهم أعلامهم انه قوانيننا افضل القوان عندنا عدل عندنا انصاف عندنا طيب حكم الله ايش يكون ان كان العدل والانصاف والاولويه, والأولوية في هذه الاحكام ايش يكون حكم الله عز وجل وان لم يقولوا وان لم يسخروا ويستهزئوا ويقولوا بانه شرع الله عز وجل ما هو افضل ولاه هو اكمل ولا هو اتم اقول وان لم يقولوا ذلك بلسان حالهم ولكن لسان يعني لسان المقال فان لسان الحال ايش ينطق ينطق بذلك نحن عندنا من الأمور التي تدل على التكفير أو على الكفر المخرج أيضا أنه يرى وجوب تطبيق إيش هذه الأحكام يعني يرى أنه هذه الأحكام يجب أن تطبق واج إيجاب هذا الأمر على الناس وهو ليس من حكم الله عز وجل هذا أيضا يعني أمر يدل على إيش أمر زائد عن مجرد إيش نعم. عن مجرد الفعل والعمل نعم ولكن أقول إن الناس يتفاوتون في ذلك بحسب مراتب الإنكار التي أمرها رسول الله صلى أقرها الله عليه وسلم. أقرها. أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا ينبغي لأحد أن يعني لا شك الحكم بغير ما أنزل الله هذا منكر عظيم. هذا منكر إيش؟ وهذا كما وصفه الله يعني حتى لو سلمنا جدل لو تبي تقول إنه كفر عملي فأنت تسميه إيش؟ لا بد من تسميته إيش؟ بالكفر. بالكفر. ما في كلام؟ فهو كفر وهم منكر. لكن يعني كيف ننكر هذا المنكر كيف يعني يعني نرفع عن أنفسنا هذا المنكر هذا قطعا ما ننسى أيضا يقول برغم سواء اعتقدت أنه أمر اعتقادي أو أمر عملي ووقفت وجمدت على أنه أمر عملي وأحسنت الظن بهم وبأحوالهم وبأوصافهم وبأقوالهم وب يعني عباراتهم في الإعلان وغيره مهما إن, يعني إن وسعت يعني دائرة حصر الظن أو خرقتها خرقا حتى تدخلهم فيها أقول لابد من تسمية الفعل بأنه وإيش كفر، ما في كلام، لأن الله سبحانه وتعالى سماه وإيش كفرًا، لكن يعني يأتي مرتبة الانكار أو يعني مسألة الانكار كيف ننكر قطعا هذه؟ لا ننسى المراتب التي أقرها من، ما أي كنت، سواء كنت من الذين يقولن بأنه أمر اعتقادي أو بأنه أمر فعلي ولا يتعداه، أو توسطت وقلت أنه أمر فعلي ولكن قراءة وأحوال. يعني تحيط بها وحولها تدل على أنها تقع أحياناً منهم في الأمر في الأمر الاعتقادي فلا ننسى أقول أيضاً مراتب الإنكار الثلاثة بأنها جائزة وسائغة ليش لأياً كان يعني المعتقد يعني بهذا المنكر ودرجت هذا المنكر نعم ولا ينبغي لأحد أن يحمل الناس على مرتبة هو يراها. يعني كثير من الناس يعني يرى إنه هذا الكفر كفر اعتقادي. ويريد أن يحمل الناس على إيش؟ على أن يقولوا بألسنتهم أو بأفعالهم أو بأيديهم تغييرا لهذا المنكر ما هو صحيح؟ النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الساعة في إنكار المنكر على ثلاثة إيش؟ فأنت إن كنت يعني من الشجاعة ومن الجرأة ومن القوة في دين الله عز وجل بأنك يعني تنكر بيدك وما تقبل بإحكام الحكام ويعني تردها بيدك يعني وإن حصل لك ما حصل أو بلسانك أيضاً يجب أن يعني تقر غيرك إن كان أضعف منك في دين الله عز وجل لا تحمل الناس على ما أنت إيش على ما أنت عليه من إنكار أي منكر مو فقط المسألة هذه أي منكر من المنكرات يعني رأيتها ورأيت نفسك القوة على المراتب العليا لا ينبغي لك ولا يعني يجوز لك أن, أن يعني أن تحمل الناس جميعا على أن يقولوا بقولك وأن يكونوا على المرتبة التي أنت إيش أنت فيها إلا أن كنت في المرتبة الدنيا أقل المراتب لأنه قطعا ليس بعد ذلك حبة قردل من إيش أما أن كنت في المراتب العليا فلا يجوز لك أبدا أن تجبر الناس أو أن تقهر الناس على أن يقولوا بقولك وإلا تقاطعهم أو مثلا تفارقهم أو تهجرهم أو يعني غير ذلك من الأمور في دين الله عز وجل نعم ولا ينبغي لأحد أن يحمي الناس على معرفة هو يراها أو يلزم أو يلزمهم, يلزمهم أو يلزمهم بما لم يلزمهم به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فهو إما أن يكون بطلا شجاعا يبذل نفسه رخيصة ثم في ذات الله. رخيصة في ذات الله. فيقوم على التغيير بجوار. يعني حياتي. مثلا المحلة خلق القرآن. هذه يعني تكلمنا عنها كثير. تكلمنا عنها كثير. علي بن المديني إمام عظيم جدا. إمام من أمة أهل السنة ومن يعني أمة السنة والحديث أجاب يحيى بن معين أجاب كثير جدا أجابوا ها؟ يعني صحيح حصل منهم أو حصل من الإمام أحمد مثلا بعض الإنكار عليهم لكن هل حصل من العلماء الذين جاءوا بعد أنهم شطبوا على فلان وشطبوا على فلان لأنهم أجابوا لا لكن لا شك الأولى أن يكونوا بمنزلة الإمام أحمد أو بمنزلة حماد رحمة الله يعني هذا الأولى لأنهم قطعا أهل العلم وهو القدوة الناس تقتذي بهم والإمام أحمد ما أنكر على عامة الناس لأنهم أجابوا في المعنة وقالوا بقول المأمون والمعتصم والواثق ما أنكر لكنه أنكر على العلماء على الأعلام لأنهم يعني أعلام ويعني منارات يهتدي بها الناس ويقتدي بهم الناس لذلك أنكر عليهم فقط من هذا الباب وإلا قطعا يسعه ما يعني ما وسعه عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يعني مراتب الإنكار الثلاثة لا يجوز أبدا وينبغي ينبغي أن قر الناس على هذه المراتب. أما دون المراتب الثلاث قط هذا ما ينبغي، لأنه قطعا يدل على أنه ليس وراء ذلك حبة خردل منش من الإيمان. نعم. وله مندوحة في الشرع، وإما أن يحتفظ بالأمر في نفسه وقلبه ولا يظهره. وله ذلك في دين الله ما اعتقاد أنه من أدنى المراتب؟ نعم يعتقد يعني إن كان الإنسان ما استطاع أنه ينكر لا بيده ولا بلسانه، ها؟ إيش عم إيش يكون يحتفظ بذلك في إيش؟ في قلبه، ويعتقد أيضا أنه من أهلش المراتب؟ يرفع ما يرفعنا يعني لا يرى في نفسه أنه يعني في ذات الله وأنه مجاهد لا يجب أن يعتقد أن من أنكر بلسانه أو بيده، وإن قتل في دين لأنه لا أفضلش أفضل, أفضل منه هذه مراتب مراتب والمرتب الأولى أعلى من الثانية والثانية أعلى من الثالثة والثالثة ما وراءها يعني ليس وراءها وراء في الإيمان وفي الدين وفي الإسلام أبداً فإن كنت من أهل المراتب الدنيا لا تعتقد أنك أفضل ممن تكلم شوف والله فلان تكلم وحطوه في السجن ما عند سؤال بالله هذا الكلام ما يصلح يجب أن تعتقد أنه أفضل منك. لأنه وضع في السجن أو عذب أو قتل لأنه إيش أنكر بمرتبة أعلى من إيش من المرتبة التي أنت فيها نعم وله ذلك في دين الله ما اعتقاد أنه من أدنى المراتب في في الجهاد في سبيل الله وفي النصيحة لله ولدينه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني الجهاد والنص والأمر بالمعروف هذا قطعا الدين لا يقوم إلا بهذه إيش بهذه الثلاث فإن كنت من المراتب الدنيا أعرف نفسك في النصعي وفي الأمر بالمعروف وفي الجهاد من أقل الناس من أقل ليش؟ من أقل الناس نعم وأقول أيضا ما موقف من أقصى دين الله وشرعه عن أقصى دين الله؟ ما موقف من أقصى دين الله وشرعه عن خلقه شرعه شرعه؟ أقصى الدين والشرعه وأقول ما موقف من أقصى دين الله وشرعه عن خلقه من قول الله تعالى ألا له الخلق والأمر نعم فالله تعالى كما قد أقر الجميع له بالخلق والربوبية فك فكذلك يجب عليهم في الإقرار بأنه صاحب الأمر والنهي والحكم والسلطان يعني ما أحد ينازع ولا حاكم من حكام العصر ينازعون أن هناك من يخلق غير الله عز وجل صحيح ولا لا كلهم يقرون له بالخلق والربوبية في جميع أفعاله سبحانه وتعالى كذلك ينبغي لهم أن يقروا له جميعا بيش بالأمر بالأمر بين خلقه وبين عباده نعم يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القوانين. يجعل المستبين. واضح. ضعيف البيان نعم. إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القوانين. يعني طبعا الشيخ ابن إبراهيم يعني عاصر هذه الأشياء هاه. ويعني رأى الحكم ب... لأنه قطعاً يعني بعد ما يعني انتهت الخلافة العثمانية فبدأت يعني الدول يعني العربية والإسلامية بالحكم بغير ما أنزل الله حلوا القوانين ما حلش يعني أولها أول ما فعل ذلك طبعا كمال أتاتورك في تركيا أبعد القرآن وأبعد السنة وفنش القضاة كلهم وجاب قضاة منين من يعني أوروبا يقضون ويحكمون بين الناس بالقوانين الالفرنجية نعم أنا يحدثني أحد المشايخ يعني شيخنا رحمة الله عليه توفي الشيخ أحمد بن تاويت هو من المغرب ولكنه كان في المدينة كبير جدا في السن كان قاضيا يعني كان يشتغل بالقضاء في المغرب يعني كان عمره في المدينة يعني قبل عشرين سنة كان عمره تقريبا من مئة وعشر سنوات ما شاء الله نعم هذا الرجل يقول إنه كان قاضي وكان يحكم بين الناس يعني قبل ال يعني الحكم الفرنسي في في المغرب نعم وكان من القضاة يعني من هيئة كبار القضاة في, في بلده. فيقول جميع القوانين كان كنا نحكم فيها يقول ما في عندنا ما يعني يقول ما نعرف شيء إلا القرآن وإلا السنة فقط. وكنا نحكم بالقرآن والسنة بين الخلق جميعا نعم يقول يعني الرجم كان يعني يعني يقام. وقطع اليد وكل جمع يقول الحدود يعني قط الحدود مسألة جزئية في دين الله عز وجل وفي الحكم. فيقول فلما جاء الاستعمار الفرنسي قطعا عن أبقانا كما نحن يعني فترة الاستعمار الفرنسي يقول يقول كنا نحكم بهذه القوانين ما في القضاء يعني هم قط عن أمور الاقتصاد وغيره يقول هم اللي تولوها أما القضاء الشرعي بين العباد يقول هذه كانت لنا كانت يقول لنا حتى جاء الاستقلال فيقول نفس اليوم الذي أعلن فيه الاستقلال أعلن فيه إيقاف وإبطال جميع المحاكم الشرعية في المملكة المغربية والله يقول بيوم واحد يعني قانون الاستقلال وإعلان الاستقلال وفي نفس اليوم أعلنه فيقول جميعا نحن أحالونا على المعاش يعني يعطوهم التقاعد يقول بنفس اليوم سبحانه يقول يوم واحد ما أبقونا يقول حنا اجتمعنا يقول عند قاضي القضاة يعني رئيسهم يقول يعني الناس ايش راح تعمل يقول عطلوا القضاء تقريب ثلاثة او اربع ايام ثم جاءوا بقضاة يعني من الخارج اجانب اجانب وضعوا لهم من يترجم في المحاكم وصار الناس اذا ذهبوا الى المحكمة هذا سارق كان فيه يقول في السجون يعني مليء لأنه عدة ايام ما في قضاء فيقول لما جاءوا وقضوا وقضوا بأحكام يقول استغربنا وجاءت الانكار يعني في الجرائد وعلى المنابر فيقول بدأت تشديد على كل من ينكر على هؤلاء هكذا يقول سبحانه مع الاستقلال مع ايش؟ مع الاستقلال أعلنوا الاستقلال على طول أعلنوا وقفة لأنه قطعا حركة كما لا تترك يعني كان يرى أن الإسلام هو سبب يعني ضياع الدولة العثمانية وهو سبب يعني الهزائم التي حصلت لهم وهو الخبيث هو السبب بنفسه بعينه فأبعدوا يعني كل ما كان من حكم الله عز وجل حتى يعني يرتقوا بيعني ويكونوا في مصاف ومن ذاك الوقت يعني شف لهم الآن أكثر من سبعين ثمانين عام أبعدوا أحكام الله عز وجل وحكموا بالقوانين الوضعية وأخرجوا النساء سافرات وفتحوا الجامعات لم نساء أكثر من جامعات الرجال ولكن هل وصلوا هل وصلوا الآن والله ما وصلوا ولن يصلوا يعني عملوا هذه الأشياء كلها حتى يصلوا إيش ويواكبوا من التقدم الأوروبي لكن هل وصلوا؟ أبداً أبداً ما ولن يصلوا ها؟ يعني أخرجوا النساء ويعني كما تعرفون يعني فاطمة زغلول مدريش الخبيثة هذه في مصر يعني أحرقوا الحجاب يعني اجتمعوا في في ميدان التحرير أعظم ميدان في مصر أحرقوا يعني حجابات النساء وخلاص خروج النساء وثورة النساء وتحرر النساء لكن إيش عملوا؟ إيش عملوا النساء؟ إيش تحرروا؟ ها؟ يعني كما يقول بعض اللي يقول حتى يعني أشهر الطباخين اللي هو عمل النساء أشهر الطباخين في الدنيا من؟ أشهر أصحاب الأزياء لأزياء النساء من؟ رجال ما هم نساء ما أفلحوا حتى في ما هو من خصائصهم فيقول هذا الشيخ رحمة الله عليه يقول أبعدونا وأعطونا عنا معاش تقاعدي وخلاص وحكمت البلاد وبدأ الحكم يقول بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى نعم من ذلك الوقت يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون. ما طبعا الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله عليه أقول يعني هذا الكلام اللي لأنه يعني عاصر هذه الأمور وعاصر هذه التغيرات يعني أمس أمس الناس تحكم بب بالإسلام بعد الاستقلال يحكموا بإيش بالقوانين الوضعية ما في ناس يفهمون القانون الوضعي قالوا ايش قال جيبوا من برا جيبوا قضاة يعني أجانب يحكمون. ثم أرسلوا قطعا وفود وفتحوا كلية الحقوق وأرسلوا الناس لدراسة القانون ال الوضع نعم. إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين وعلى الله قلب الله محمد هذا صلى هذا الذي نزل به الروح لمن تبعد وتقول لا نجيب القانون هذا حتى نواكب العصر وحتى نكون يعني من أهل العصر نعم. منزلة ما نزل به الروح سلام. الأمين وعلى قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنزلة. شوفوا الشيخ رحمة ربيه. الله عليه محمد بن إبراهيم. ما قال تفضيل؟ قال ولكنهم يعني أقل ما يقال في هذا الواقع أنهم أنزلوا هذا القانون منزلة إيش؟ منزلة القرآن. ما هو تفضيل؟ ما, ما واللي قطعا هم يرون إيش؟ هم لا شك إنهم يرون التفضيل. لكن أقل ما يقال إيش؟ أنهم أنزلوا القرآن أنزلوا القانون منزلة إيش؟ نعم. في وجوب التحاكم إليه نعم. ثم وش... الآن قطعا يوجبون التحاكم ويفرضون على الناس غصب عليك أنك إيش تتحاكم إيش؟ ويدافعون عن هذه القوانين والشرطة والدنيا وكل وال... هذه كل هذه الهيمنة لإيش لإبقاء يعني هذا القانون لحمل ولي... الناس على التحاكم على هذا القانون نعم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر. فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر. شوفوا العبارة هذه. من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله فهو إيش؟ طيب هذه يقال عنهم ولا ما يقال؟ هم الآن أبعدوا الأحكام ال الشرعية. ولا يعتقدون وجوبه. لو كانوا يعتقدون وجوبها لإيش؟ لحمل الناس عليها ولكنهم قطعا لا يرون الوجوب. لا يرون الوجوب نعم. وكذلك استحلوا أيضاً إيش الحكم بغيري بغير ما أنزل الله نعم لأنهم قطعا يوجدون هذا الحكم ويفرحون أنه ما شاء الله حكمنا عدل نحن نحكم بالعدل ها وجميع وزارات مكتبين عليها وزارات العدل وهي لا تحكم بشرع الله يعزموه وزارة إيش عدل نعم هذا الغير شرعي يصفونه بأنه إيش عدل نعم ويقول ابن القيم رحمه الله والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم فإنه إن اعتقد وجوب الحكم ما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصيانا عصي مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر أعد أصغر يعني إن اعتقد وجوب الحكم يعني واقع من الوقائع، اعتقد فيها أن حكم الله عز وجل هو الواجب ولكنه عدل عنه يعني تركه ها؟ مع, مع ايش اعتراف عصيانا يرى أنه على المعصية ويعترف أنه مستحق للعقوبة عند الله عز وجل ولكن يقول نحن إن شاء الله نتوب ونستغفر وكذا ونقلع هذا كفر أصف. أصغر أصف. لكن هل الآن هم بهذا الإقصاء يعترفون أنهم عصات وأنهم يستحقون للعقوبة من الله سبحانه وتعالى ها أبدا أصف. وإن يعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر وإنجه له وأخطأه فهذا مخطئ له حكم المخطئين الآن مثلا عندنا أنا في الكويت قالوا بيحولون القضية إلى إيش مجلس الأمة أنه إيش رأيكم نحكم بهذا بالإسلام ولا ما نحكم هذا تخير هذا تخير لا شك ما في هذا شيء ما فيه تخير أبدا ما فيه أبدا هلاله الخلق والأمر سبحانه وتعالى له سبحانه وتعالى ما ما نختار ما هي محل يعني ليس ليس المحل مقام اختيار أبدا نعم ويقول العلامة ابن إبراهيم رحمه الله تعالى في بيان الكفر الاعتقادي في الحكم بغير ما أنزل الله تعالى وأنه أنواع منه أولا أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله حقية حكم الله ورسوله ولا نزاع بين أهل العلم أن من جحد أصلا من أصول الدين أو فرعا مجمعا عليه فإنه يكفر كفرا ينتحل عن الملة ينقل ينقل عن الملة فكيف بمن جحد ما أنزل الله تعالى من الحكم الشرعي ثانيا اعتقاده أن حكم غير الله أحسن من حكم الله تعالى وحكم رسوله أو أنه أفضل منه وأثمو وأتموا وأتموا وعشموا الاحتياجات يعني وزير الداخلية المصري اليوم مدري أدري أمس عنده مؤتمر صحفي أنا سمعت فقرة منه إيش يقول يقول يقول, يقول هو مستغرب إنه ليش يعني عملوا في هذا العمل يعرفون حصل سووا لهم حجار ما أدري إيش ما ها؟ يقول ما فجر روح المهم إنه يقول يقول يعني يقول, يقول يقول أنا مستغرب هل الإسلام يقول أمر بكذا هل الإسلام يأمر بكذا هل الإسلام بعدين يقول ليه يعملوا كذا ليه يقول ما هو السيد الرئيس حسن مبارك يحكم بالإسلام الله. يحكم يقول بإيش؟ يعني الآن الحقيقة أمر يعني هذا الكفر صار يسمونه إيش؟ إسلام إسلام, إسلام. يعني ما هو فقط يعني مسألة إنه تخيير أو إنه لا هذا أفضل وهذا لا صاروا يسمي الذي يحكم به في مصر يسميه إيش؟ إسلام, إسلام. وين الإسلام؟ الله. الله المنكر معروف والمعروف إيش؟ الله. منكر نعم. أيها الإخوة تكملة لهذا الموضوع نستمع إلى الشريط الثاني والله نسأل أن ينفعنا وإياكم بما نسمع أحسن وأفضل وكل شيء وأتم وأشمل احتياجات الناس نعم ثالثا اعتقاد المماثلة بين أحكام الله ورسوله وأحكام المخلوقين وهذا كفر لا ريب وهذا كفر لأن فيه تسوية الخارج